بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهبي يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي وحسب أنك الرحمن في رضوانه حسبي تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعبي وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي قصدتك يا حماروحي ويا غوثي من الكرب ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله إن قلوب المتقين وأفئدة الصادقين لا تسكن ولا تطمئن إلا إلى الله رب العالمين فإذا اطمأنت قلوب الناس إلى الدنيا أو أموالها أو مناصبها أو كنوزها فإن قلوب المؤمنين لا تطمئن إلا إذا ذكر الله جل وعلا عندها ولا تشعر بانسها وسكينتها إلا إذا علمت أن لها دارا أعدها الله جل وعلا بيديه لعباده المتقين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم وتطمئن a بذكر bi-ḏikrillā, alā bi-ḏikrillāhi taṭma إن أعظم ما يدفعك إلى السكينة أن تعلم أنك الآن في مكان تذكر فيه الله تحفك فيه الملائكة إلى عنان السماء حتى إذا ما فرغنا من ندوتنا صعدت الملائكة فيقول الله لهم كيف وجدتم عباد فلان وفلان وفلان اللي لسه حامل هم المذكرة وفلان اللي بتفكر أنها تمتحن أو لا أو تأجل هل هؤلاء العباد الذين حضروا حالهم ما هو فيقولون يا رب وجدناهم يذكرونك يحمدونك يمجدونك فيقول الله ماذا يطلبون ماذا يريدون فتقول الملائكة يريدون جنتك يا ربنا فيقول الله جل وعلا وها فتقول الملائكة لا يا رب ما رأوها فيقول جل وعلا كيف ولو رأوها فتقول الملائكة لكانوا أشد إليها مسارعة وكانوا أشد إليها طلبا فيقول جل وعلا وماذا يخافون وماذا يهابون؟ فتقول الملائكة يخافون نارك يا ربنا. فيقول جل وعلا وهو أعلم وهرأوها. فتقول الملائكة لا يا رب ما رأواها. فيقول جل وعلا كيف ولو رأوها؟ فتقول الملائكة لكانوا أشد منها هربا وأشد منها خوفا وبعدا. فيقول الله جل وعلا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. تطلع من الباب تطلع من الباب وقد غفرت الذنوب. وكفرت الخطايا أليست تلك لحظة طمأنينة أليست تلك رحظة سكينة؟ أليس كلنا يحتاج من هم السياسة والأحزاب والفيسبوك وتويتر ومشاكل الشباب والبنات والعلاقات العاطفية والغرام وتخطبت وتفسخت خطوبتها وهو كان موعود وبعدين حصل مشكلة؟ كل المشاكل هذه ألسنا في حاجة ماسة أن نخرج منها أن نطمئن قلوبنا ونداوي أرواحنا ونشفي غليل صدورنا ورغبتنا في أن نستقر عند الله؟ بلا وهذا لا يكون أبداً إلا بإقامة هذه الحياة على طاعة الله والله يا جماعة شفنا رياضيين وفنانين ومطربين ولاعبين ومشاهير وأناس امتلأت جيوبهم من الدنيا وأموالها سألناهم يا جماعة أنتوا حسين بسعادة أنتم فرحانين أنتم في الدنيا معاكم أموال أو مناصب أو لكم مكان بين الناس كلهم يقولون والله لا نجد السعادة إلا عندما نصف أقدامنا بين يدي الله ولا نشعر بسكينة أو إلا إذا فارقنا ذنبا أو تركنا كبير أو ابتعدنا عن معصية عندئذ نجد في قلوبنا من السعادة ما لا يخطر على بال ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن في الدنيا لجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة جنة ذكر الله سبحانه وتعالى جنة تلاوة القرآن جنة الإقبال على الله مع المشكلة اللي عندنا كلها ان احنا الدنيا مع الشاشة في قلوبنا ان الدنيا ملت القلب فبقت هي كل احلمنا بقت كلها مانينا امتى ألبس الفستان فستان الفرح امتى يكون عندي مال امتى يكون عندي بيبي صغير امتى اتخرج واصبح الدكتور فلان الفلاني امتى يكون لي مركز او عيادة او مكان استشاري فيه اشعر ان لي قدري بين الناس وعندما امتلأ القلب بالدنيا لم يعد للآخرة مكان ولذلك يعاني الناس ما يعانون بسبب بعدهم عن حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والعمل للدار الآخرة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال, وأموال لقراركم Uta raftumuha, uta kasadaha, uta ma من الله وجهاد في iraikum. فتربصوا حتى ruha, الله ura والله لا يهدي fi الفاسقين قال ابن القيم عد الله تقديم الآباء والأمهات والأبناء والمساكن والعشائر والتجارة على حب وحب رسول من الفسق مع أن يا جماعة حب الأب والأم حلال حب الزوجة حلال حب الابن والبنت حلال حب بلدي ووطني ودقرتي والمكان اللي تربيت فيه حلال لكن هذه المباحات يا إخواني إذا فاقت وتقدمت على حب الله ورسوله يصبح صاحبها فاسق فاسق أن يقدم حب أبنائه على حبنا ورسوله فيجعله حب الزوجة والأبناء يحجم عن فعل الخير والسعي إلى الدار الآخرة عندئذ يقع في الفسق والعياذ بالله تصلت إحدى البنات تقول يا شيخ أنا مش هشتاء للنبي أنا هخل النبي هو اللي يشتاء لي قالت يا بنتي قالت والله لن أترك طريقا للخير ولا سبيل للبر ولا سنة ولا عمل صالح ولا قربة إلا وأعملها حتى إذا جئت يوم القيامة يقول النبي فين فلانة اللي كانت في كلية الطب في طنطا اللي عملت كل الطاعات أنا أشتاقا أن أنظر إليها أشتاقا أن أراها انظر إلى هذا المعنى وهذه الهمة وهذه همم الذين يسمون إلى الجنة ويفكرون فيها ليست همم الدنيا طلع الدنيا من قلبك واملأ قلبك بحب الله ورسوله وانظر إلى الطاقة والقوة والقدرة التي ستدفعك أن تسعى إلى هذه الجنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شاب صغير 16 سنة اسمه عبد العزة توفي والده فتزوجت أمه بعمه فأصبح عبد العزة يعمل عند عمه في رعي الأغنام فوق جبال الطائف عد من عليه ناس لبسين عمائم بيضاء وثياب بيضاء أنتم مين يا جماعة قالوا احنا صحابة صحابة مين قالوا صحابة محمد محمد دمين قالوا نبي خرج في الحجاز يدعو الناس إلى عبادة الله ينهى عن الشرك والبغي والخمر والزنا وما يغضب الله ويأمر بالبر والصلة والعفو والمكرمة والتوحيد فبدأ الإيمان يدخل إلى قلب هذا الشاب الصغير 16 سنة أو 17 سنة بعض شبابنا الغيث النهاردة كل أحلامه بنتي يكلمها وبلاي ستيشن يلعب بالليل بس ستاشر سنة قال أنا على دينكم معه علموني مما يقول بدأ يحفظ بعض آيات القرآن الكريم ويتعلم بعض أحاديث النبي ويرجع مع غروب الشمس إلى البيت يا عماه يا عماه خرج نبي في الحجاز يدعو الناس أسكت يا ولدي لا تتحدث عنه أبدا ولما يا عماه إنه يأمر بالبرد والصلة وينهى عن الشرك والبغي والظلم وما يغضب الله أسكت يا ولدي إن كلمت أتردك خارج المنزل وتعدي تسع شهور يا جماعة مليانا حب وشوق ورغب في لقاء رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل وسلم حتى قال يا عما قد احترق قلبي شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإني لا أبقى في بيتك ساعة مين مشتاق للنبي يرفع دي جماعة كلنا بجد مشتاقين للنبي تسع شهور وعبد العزة مشتاق أن يرحل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال وإني والله لا أبقى في بيتك ساعة قال إذا لن تخرج من داري إلا عريانا ويجرده من ملابسه كلها ويطلع عبد العزة يجري بين بيوت القارية والخرابات والأماكن المهجورة يبحث عن بعض قطع القماش يستر عورته ويربطها على سوئته وينزل من فوق جمال الطائف إلى المدينة خمسمائة كيلومتر يمشي على قدميه حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجهد الخطوات كليل البدن شاحب الوجه أصفر اللون قد تشدقت شفتيه وإذا النبي ينظر إلى واحد قيم بعيد العورة تكاد تظهر من هذا أفي الناس شاب كهذا استروا أخاكم وأسرع بعض الناس يرمي له العمامه والبعض يغطيه بثوبه وإذا هو يقول أين رسول الله؟ دلوني على رسول الله فقال النبي أنا رسول الله فنزل عبد العزة على قدم النبي يقبلها ويضمها ويحضنها ويبكي يقول بأبي أنت وأمي جاءني أصحابك قبل شهور فعلموني كذا وكذا وفهموني كذا وكذا فاشتقت إليك هفى قلبي واشتاق فؤادي جئتك والله يا رسول الله لا أملك من الدنيا إلا ما أستر به عورتي وتدمعين النبي صلى الله عليه وسلم شوف الساعين الراغبين مش بعض الشابين هرده مش أدري بطل عادة سرية وهي مش أدري بطل كلام في التليفون وهو مش أدري بطل يدخل على بعض المواقع الإباحية وهي مش أدري بطل أن تتكلم في الشات وهو عنده مشاكل وهي عندها مشاكل كيف نريد الجنة وليس عندنا وغبة أو شوق أصلا في أن الحق بالنبي عليه الصلاة والسلام قال النبي بعينين دامعتين أنت عبد الله ولست عبدا للعزة وتعد الأيام وتيقي غزو التبوك ويخرج عبد الله بجوار النبي عليه الصلاة والسلام يمشي يقول يا رسول الله أدع الله أن يرزقني الشهادة في سبيله أن يحشرني من بطون السباع وحواصل الطير فيرفع النبي كفيه يقول اللهم عصمه من سيوف الكفار لما يا رسول الله لما إنما أولد الجنة لم تدعو لي أن يحميني الله من الشهادة مهلا يا عبد الله أما علمت أنه من قتل أنه من خرج من بيته في سبيل الله فوضع عن راحلته فمات فهو شهيد أما علمت أنه من خرج من بيته في سبيل الله فأصابته الحمى فمات فهو شهيد قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه فلما رجعنا من تبوك خرجت في الليل أتلمس خيمة النبي أروح للخيمة بتاعة الرسول فلم أجد رسول الله في خيمته وإذا نار مشعلة في آخر العسكر فجئت عند الضوء والنار فإذا أبو بكر وعمر جالسان وإذا أمامهما عبد الله ممدد قد أصابته الحمى فمات وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يحفر قبره بيده ثم اتجع الرسول ونام في قبره مدة ثم قال إن اتجعت في قبر أخيكم علّه أن يكون بردا وسلاما عليه نولوني عبد الله فناولوه عبد الله فضمه إلى صدره واحتضنه مدة ثم قال اللهم إني أشهدك أني عنه راضا فارضى عنه يا رب العالمين اللهم إني أشهدك أني عنه راض فرض عنه يا رب العالمين يا جماعة 16 سنة ماذا حفظ من القرآن كم أسلم على يديه من المشركين كم غزو حضرها مع النبي ولا حاجة مقارنة بكبار الصحابة ومع ذلك يرضى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ويكون رض الرسول سببا في رضى الله جل وعلا ليه؟ لأن له قلب اشتاق إلى الجنة وفكر كيف يخرج من هذه الدنيا وكيف أصل إلى نعيمها دائم أبدي رحم الله فتن قد هذب الدين شبابه ومضى إلى العلياء في عزم ركابه مخبتا لله قلبا صير الزاد كتابه واردا من منهل الهادي ومن نبع الصحابة إن طلبت الجود منه Fehu dömen k a sahaba, aon a shett a gazma fiihi, fehu a drgamun b gaba. Jazabetu a nafsu a sheri, felem yubd a stjaba. Muttqilillah, tegluu men yulaqiihi a mahaba. Jarabetu a coulat a dheri, In yuqum من خطيبا يسمع الصم خطابة أو يسير في الدرب يوما أبصر الأعمى جنابة مسلم يكفيه فخرا أن للدين انتساب أن للدين انتساب انتسب قلب عبد الله للآخرة والجنة ولذلك سمع عن الدنيا وما أصبح يفكر فيها بل كان كل غايته كيف يصل إلى تلك الدار بل تصدى يا جماعة أن في ناس من شوقهم إلى الجنة يبكون حتى وإن علموا أنهم في داخل الجنة سيخلدون جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله إني ما أطيق أن أنفك عنك مش بصبر إن أنا أبعد عنك حتى تشتاق عيني أن تنظر إلى عينك فإذا كحلت عيني بالنظر لك وعدت إلى بيتي وذكرتك وعلمت أني إن كنت معك في الجنة سأكون في منزلة أقل من المنزلة التي تكون فيها فأبكي بالله عليكم جماعة الرسول يجاوب على ذا إذا واحد بيقول أصلا أنه دخلت الجنة حفظ رعيث برضو يا رسول الله أنا مش شايفك أنا أعود أكون معاك وهنا يصمت النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجيبه قال أنس وإذا بجبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا كل كف ارتفعت تشتاق إلى النبي عليه الصلاة والسلام جدد هذا الشوق وأخلص فيه وحركي مشاعر قلبك واعلموا جميعا أنكم ستكونون مع النبي عليه الصلاة والسلام إن حققتم عملا وبذلا من أجل هذه الجنة يا جماعة إحنا في مضمار سباق في ميدان تحدي الذي يريد الجنة حقيقة هو الذي يتعب وينصب واحد من الشباب رمضان أبل الفاتب يقول لي والله من أول يوم في رمضان بطلت السقائر ما فكرتش النار لها أبدا وكلما فكرت فيها أو هفت على قلبي أو جت على بالي أتذكر أن لي في الجنة من المنزلة عند الله ما هو أعظم من ذلك بكثير عد رمضان اللي بعد رمضان اللي فات بيقول لي والله يا شيخ والله لم أرجع إلى السجائر ولا مرة ولم أفكر أن أمسك سجارة بيدي ولا مرة وهذا من توفيق الله ومنته عليه والسبب شوقه أن يكون يوم القيامة من المقدمين عند الله جل وعلا لو قلنا لك أن أنت هتتجوز أقمل بنت في كلية الطب وهتاخد أفضل شقة على النيل وحيكون معاك في الفرح بتاعك رئيس الجمهورية والمحافظ بتاع الغربية وكل الدنيا موجودة معك يا ترى سعادتك حتبقى إيه إذا كان كل دوا اتجلك هدية كيف سيكون سرورك وأنت قريب من المسؤولين والكبار والوجهاء والمعروفين أحيانا يشعر كثير من الناس بسكينة وطمأنينة يا جماعة ربنا ينادينا إلى ما هو أعظم من ذلك إلى ما هو أكبر من ذلك والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم قال المفسرون ذكر الله نعيم القرب منه قبل نعيم القنة أصلا إن أنت تكون قريب من ربنا إن أنت تكوني قريبة من ربنا ده أعظم من نعيم الجنة أصلا إن أنت تكون قريب من الرحمن جل وعلا هذا هو العظمة هذا هو الكرم هذا هو الجود يا جماعة عندنا في سكندرية في الجامعة اللي بنصلي في الترويح قبل أربع سنين عملنا فكرة إن كثير من الأمهات كانت بتقدم حلويات للمسجد يعني بعض الأمهات اللي تبعت كنافة اللي تبعت أطايف اللي تبعت رز بلبن ففكرنا نعمل جدول وقلنا الأمهات والستات الكبيرات عندنا في المسجد يا ما عبادنا ما يتكدس عندنا الأكل في يوم خلونا نعمل جدول فوافقوا فعملنا جدول وطلبنا أن يحضر كل أم من الأمهات طعام في الليالي الأخيرة من رمضان العشر أيام الأخيرة فعملنا الجدول. وبعدين يوم 18 رمضان لما علقنا الجدول بعد صرات ترويح نزلت الحق أمه كريم وقالت لي يا شيخ محمد يا ابني انتو حاطين اسمي ليلة 27 رمضان قلت لي يا ما شاء الله ليلة جميلة مين يكره الليلة دي الواحد يتمنى ان ينفق قالت لا يا ابني والله انا مش عايزها انا مرضاش ان حد يسبقني لربنا انا عايز اول ليلة تأكل الناس اكون انا مش عايز حد تاني غيري طيب يا ما ينفعش يا ابني انا هنا والكلام اللي يمشي حاج طيب حاضر طب نشوف الناس معلش يا ابني والله مش حارضه بغير ليله 21 رمضان طيب حاضر يا لو سمحتي أخي بلغ الأخت المشرفة تحط الحاجه ام كريم اول ليله والله يا جماعة صلينا التهجد ليله 21 رمضان وفي الجلسة بين الثمان ركعات نزلت ام كريم وزعت أطباق رز بلبن كل الجمع أكل تاني يوم الظهر كنا نصلي عليها الجنازه بقول لابنا كريم ايه حصل يا كريم اللي أصلا يا شيخ أنت ما تعرفش من أول يوم من أول يوم في رمضان وهي مستنية أول هنا وترية بتونا جماعة أنا حس أيها ربنا عوز سابق الناس أنا عوز سابق الناس كلها أروح لربنا سيبوني أعمل عمل يقربني إلى الله جل وعلا هو ده معنى السباق فضل على رمضان خمسين يوم يا ترى عوز تسابق يا ترى نفسك تسببي فعلا لو أننا نريد الجنة ونحب أن نسعى لها وأن نكون رفاق النبي عليه الصلاة والسلام فيها يبقى من دلوقتي يجب أن نسابق أولئك المقربون في جنات النعيم رمضان قبل الماضي يوم 28 رمضان انكسر شباك عندي في البيت فنزلت تصلح في محل الإزاز اللي قدام بيتي في العجمي وبعدين وأنا قوة المحل سمعت صوت انفجار أنا توقعت أنها يعني عقلت عربية أو إطار سيارة شاحنة كبيرة فأنا بص صورة لقيت الناس بتجري وعربيات وقفت وبعدين لقيت الناس بتسرخ فتحت الباب لقيت ستات بتصوت وناس وبعد خمس عماير تقريبا في نار مولعة في البدروم والدور الأرضي فجريت بين وبين بيتنا وبين العمارة دي خمس أو ستة عماير جريت وإذا محل تأجير سيارات بجواره محل عبايات بيحكي لي صاحب محل العبايات لي يا شيخ محمد والله من عشر دقائق جت بنوته ممكن تلت سنة وممكن أقولي كلية لف شرب صغير على رصه وقعدت عيادة بيقولي عم وأنا لسه طلع من الترويح دلوقتي وأنا تبت من كل الذنوب ممكن تفصلي نقاب جديد وخمار جديد أفرح بيه ربنا يوم العيد قلت لها بنتي حين 28 رمضان قالت لي يا عمو عشان خطري والله ما حمشي من عندك إلا لما تفصلي خمار جديد ونقاب جديد يا بنتي ما ينفعش والله ما أنا مشي وما عدت قلت لها طيب نزلي تحت في البدروم مع الشغالة نقي الأماش وهي لك إن شاء الله بيقول لي وأنا مش ناوي أصلا يا شيخ. نزلت البدروم مشترك في جدار يفصل بين محل تأجير السيارات وبين المصنع أو مشغل العبايات في استوانة غاز في محل تأجير السيارات الغاز تسرب فعبق المكان العامل ماسك سجارة وبيفتح البدروم وتطاير الشرر الوصل الغاز انفجر الغاز مكتوم دخلت النار على الأقمشة احترق المشغل احترقت الفتح احترق العامل أشقيقي الأصغر عمر بيقول لي محمد والله كنا بنسحبها. من تحت النار والطوب والحجارة وهي بتقول يا رب سامحني يا رب أنا جيا لك تيبة يا رب اقبلني يا رب يقول لي يا شيخ والله شعرها ما بنش ركليها ما تعريش إذا ما تعريش قلت له أنت لا تعلم أن الله قال سنقبضك إلينا مستورة زي ما كانت عايزة تفرح ربنا وتسابق إلى الله ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه يترى أنت مشتاق أن تلقى الله جل وعلا وأن يأتي عليك رمضان وقد تركت كل ذنب وفرقت كل معصية وابتعدت عن كل حرام أم أن الشوق إلى الجنة مجرد كلام مجرد أمنيات مجرد مشاعرك مع الحد الواتي في ناس أصلا لم يذوقوا حلاوة الصلاة في بنات حد الوقت أصلا لم تذق لذة الحجاب والستر والطهر والعفاف في ناس لحد الوقت مش حسين بطعم القرب من الله جل وعلا وهؤلاء يحرمون من الجنة إن لم يذوقوا تلك الحلاوة في فرنسا السنة اللي فاتت في المؤتمر اللي في اليو كنت بلقي محضرة طلعت من المؤتمر لقيت مجموعة شباب مصريين سلموا عليه وقالوا يا شيخ احنا اتولدنا في فرنسا وتربينا هنا وحياتنا كلها كورة تيري هنري وليون المسي وضيعين مش عارفين حق عن الإسلام ومعنا أصدقاء يهود وأصدقاء نصارى وبعدين احنا المصريين بنحن دايما لرمضان والجامع أول ما بيخش علينا رمضان دخل رمضان فبدأنا نصلي الترويح فكان في واحد من أصدقائنا اليهودي بيوقف برا يشبك ويقعد يتفرج علينا فقى واحد من المصريين دماغه لسعة شويه وقال له خش يا عم الجامع معانا قال له أنا اليهودي أم جوش قال له كله بتعرب بنا خش يا عم بس دخل فدخل المسجد وبعدين حط اليمين على الشمال وبدأ يقلدنا وبعدين لما ركع قاعد يبص علينا كده وبعدين ركع زينا وبعدين لما سجد لم يرفع رأسه من السجود بيقول لنا شايفه حس ان هو بدأ يعيط قمنا الركعة التانية والإمام طول وأطال القراءة والركوع وهو ساجد لسه سجدنا وهو ساجد خلصنا الصلاة وهو ساجد بسحبه من أفاه بقول له يا ابني مالك ولقيته مغرأ الدنيا من العياط بيقول لي يا أخي حرام عليكم ليه ما قولتنيش أن دنكم فيه سحر اسمه السجود ليه ما قولتنيش أن فيه سعادة إن فيه راحة أنا محروم من السعادة طول السنوات دي إزاي ما قولتنيش الكلام ده وقف في الجامع يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قبلتوا يا جماعة شاب ملتحي وجه منير زوجته منتقبة بيقول لي يا شيخ سحبوا قوازي الإسرائيلي منعوني من العمل في أي وظيفة في فرنسا ممنوع حتى أفكح كشك صغير أبيع في حلوى الأطفال عملوني إقامة قبرية في شمال باريس ممنوع غادر باريس أروح إلى اليون أو أروح إلى أي مدينة يا شيخ أنا مسجون وأنا حي لكن والله أعيش أسعد أيام عمري عندما أسجد بين يدي الله جل وعلا وأطلب رضا هل تفكر؟ في أن تصل إلى هذه السعادة هل تستطيعين أن تملئي قلبك بحب الله ورسوله فلا تفكري في شيء إلا كيف ترضي جل وعلا لتكون يوم القيامة من أهل القنة تصل بنتي من الفيوم من يومين بتقول لي يا شيخ لو سمحت ينفع سافر من غير إذن أهلي قلت لها لا, لا ده مش سفر عادي قلت لها فين قلت لي سوريا. ليه يا بنتي قالت أنا عاوزة أموت شهيدة أنا مش عايز أعيش يعني أنت مثلا عيانا عندك مرض نفسي أو عندك مشاكل أو تخطبت وتفركشت الخطوبة أو بتحبي واحد وسابق زي ما تلت بنات الزمن ده لا يا شيخ أنا بالعكس في أتم الصحة وعافية لكن والله قلبي لا يريد إلا الجنة لا يريد إلا الدار الآخرة فقط يا يا بنتي لو شفتي شباب النهاردة مش قادريني بطلوا شهوات ما عندهمش قدرة أن هو يقبل على المسجد إزاي تريد الجنة وأنت لا تعرف صلاة الفجر كيف تريد الجنة وأنت لا تعرف المسجد والجماعة كيف تريد الجنة وما زال عندك إصرار على المعاصي وبعد ما يغضب الله في غزوة بدر كان النبي يمر في المدينة فمر بحارثة الأنصاري شاب 14 سنة قال النبي له كيف أصبحت يا حارثة اسأل نفسك السؤال ده وتخيل أن الرسول دلوقتي موجود هنا وبيسألك كيف أصبحت يا فلان كيف أصبحت يا فلانة قال يا رسول الله أصبحت مؤمنا حقا قال انظر ما تقول فإن لكل قول حقيقة فما حقيقة قولك والدعاء الإيمان كلام قال يا رسول الله أصبحت أضمئ نهاري وأسهر ليلي والله لك أني أنظر إلى عرش الله بارزا وإلى أهل الجنة يتنعمون فيها وإلى أهل النار يتعذبون فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم عرفت فلزم وصلت إلى هذه المرحلة حافظ على هذا الإيمان قال يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني الشهادة في سبيله والله يا إخواني أقسم بالله كل قلب يحب الله ورسوله لازم يشتاء للقنة ما ينفعش ما يدرش يعيش في الدنيا وقاذوراتها وشهواتها ما يدرش كل واحد وصل إلى مرحلة أن يشتاق إلى الله لا بد أن يفكر كيف يصل إلى هذه الجنة العظيمة قال ادعو الله أن يرزقني الشهادة قال النبي اللهم ارزقه الشهادة في سبيلك ويقري حارثة بين بيوت المدينة ويوصل لبيتهم يدخل عند أمه يا أمه أبشري تهللي افرحي لقد دعا لي النبي بالشهادة والجنة قالت ولما يا ولدي قال سيخرج النبي إلى بدر إلى أول معركة بينه وبين المشركين قالت ويحك إن رسول الله عنده الرجال وأنا لا أحد عندي والله لا آذن لك يا حارثة أن تنطلق مع النبي أبدا لما يا أمي يا أمي سأشفع لك تلت أيام حارثة عند قدم أمي يبكي إذن لي أن أنطلق مع النبي عليه الصلاة والسلام إذن لي أن أقتل في سبيل الله يا أمي إذا مت سأشفع لك عند الله حتى رق قلبها فقالت يا ولدي انطلق مع رسول الله ويركب حارثة فرسه وينطلق مع النبي إلى موقعة بدر وأول ما وصل الجيش عند بئر بدر لسه القراشيين لم يأتوا حتى الآن حارثة شاف بير بعيد فراح يشرب من البير واحد من الصحابة في آخر الجيش ما كانش منتبه فبص لقى واحد بيشرب من البير بعيد فقال ده أكيد من المشركين فوضع السهم في كبد القوس ورماه بالسهم فوقع السهم في رقبة حارثة وانفجرت الدماء وقد أصابه في مقتل فجعل حارثة يلتفت من الذي قتله فإذا واحد المسلمين فقال الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على يد رجل من المشركين فصرخ المسلم إن لله وإنا إليه راجعون وأسرع إلى حارثة يحمله وهو في الرمق الأخير قد بللت الدماء ثيابه وجاء عند النبي يقول يا رسول الله قتلته لا أعرف أنه منا معشر المسلمين لسه المعركة لم تبدأ لسه المشركين لم يأتوا لسه حتى الآن لم يحصل أي جهاد فبدأ الصحابة يقولون مسكين حارثة قتل في غير جهاد ضاع أجره يا ويطير الخبر للمدينة عند الأم اللي كانت شراث راضي أصلا يطلع ويوصل الخبر أن ابنك مات قبل ما المعركة تبدأ يعني ضاع أجره وهنا تقف أم حارثة تستقبل الجيش وهو عائد حتى رأت النبي تبكي تقول يا رسول الله طمئ قلبي أرح فؤادي أرح فؤادي أولدي حارثة في الجنة فأفرح أم في النار فأقطع الليل والنهار بكاء عليه قال يا أم حارثة أو هبلت إنها ليست جنة إنها جنان وإن ابنك حارثة أصاب الفردوس الأعلى الله أكبر ما أعظم أن تفكر في الجنة ومهما عملت ومهما تصرت ومهما فرط اعلم أن الله جل وعلا أكرم من كل كريم فإذا رأي فيك الآن بدموعك التي نراها رأي فيك صدقا وإخلاصا ورأي فيك توبيه وإقبال علي والله تفتح لنا أبواب الخيرات أيام الثورة يا جماعة في ميدان التحرير بحكيل الدكتور صفوت بيقول لك كنا واقفين بنحرص مكان بيدخل منه البلطجية بالسكاكين والسيوف والمطاوي كان معايا ولد صغير تقريبا فول سنوي اسمه كريم ف. قاعدين بنحرص لو تفتكروا يوم الأربع لما كان فيه قناصة وقافين فوق السطوح بدأوا, بدأوا يضربوا الشباب بيقول لي صلينا الفجر فبعدين بصلي كريم وقال لي يا شيخنا هو احنا دلوقتي لو متنا نكتب عند الله شهداء هنتكتب شهداء هنخش اقنى فعلا فقال له طبعا يا ابني النبي عليه الصلاة والسلام يقول سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره فنهاه فقتله وإحنا قمنا إلى هذا السلطان الجائر لا نريده حكمه ولا نريد ظلمه ولا نريد عدوانه نريد من يحكم فينا الكتاب والسنة نريد من يقيم فينا شرع الله نريد من يعدل نريد من يعطي للنصارى قبل المسلمين حقوقهم هذا ما نريده بيقول لي سبحان الله وكأن الولد كأني, كأني فرحته كأني قلت له نخطب لك أجمل بنت موجودة عندك كأني قلت له تدلواتي معك شهادة السنوية كأني قلت له أنا سيب لك مفتاح عربية جديدة 2013 برة بيقول لي أنا مستغرب بدأ الشمس تشرق بدأ أهل الميدان يستيقظوا وبدأت الأناشيد والهتفات والناس تعدي على بعضها توزع كوبات الشاي واللي وزع بقصماته ووزع شوية عيش بيقول لي وقبل الظهر بشوية بدأ الرصاص ينهمر وفجأة رصاصة تضرب رأس كريم ينفجر المخ ويسقط الولد على الأرض وبيتسرخ جماعة حد يجي من الفريق الطبي بسرعة خدوقة عمر مكرم بيقول نزل تشيره أعد يسحبني من كمي بيقول لي سبني شيخنا والله حسلم لك على سيدنا حمزة. والله حسلم لك على سيدنا حمزة بيقول يا شيخ اللي غير مشاعر القلب طفل نحن نظن أنه في هذه الدنيا طفل أولى سنوي لسه بالغ لسه شايف الدنيا لسه كابر لسه حاس إنه هو حيبقى في رغبة للنساء حيبقى في بيت حيبقى في أسرة حيبقى في طموحات وأحلام كل ذلك يموت وينتهي عندما تكون الجنة أعظم الأمنيات من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا مين يعاهد الله عز وجل أن يكون من أهل الجنة ويسعى للجنة ويمضي من أجل الجنة يا إخواني والله لو وقفنا مش دلوقتي بس الغيث بالليل لو وقفنا شهور نتكلم بس عن إله في القنة إلا ربنا أعده لأهل الجنة أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كيف أنك ستقابل النبي عليه الصلاة والسلام فيها كيف أنك ستقابل والديك وأحبابك فيها كيف أنك ستنظر إلى وجه الله عز وجل يا الله ربنا إلا نطول عمري بس قلوا بركعنوا ببكي من أجل حتى يرضى عني عيني حتنظر إلى وجه الله عز وجل تتأمل كل النعيم ده والله إليه ممكن أن تتصور النعيم يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن للمؤمن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها مئة سنة, سنة قاعد بتقري في ظل الشجرة يا جماعة دا البنات النهاردة والشباب الحبيبة بس بيدوروا على ظل ليلة في, في الصيف بس يقفوا تحتها تأمل لو أنك منعت قلبك من حب الحرام من أجل أن تستظل يوم القيامة بشجرة تسير في ظلها مئة عام لا تقطع هذه الشجرة قال الله جل وعلا على سرور موضون متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين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 كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون قال المفسرون جمع الله كل أنواع النعيم في الدنيا في هذه الآيات السبعة أو الستة كل أنواع النعيم نعيم القرب من الأمام أولئك المقربون حتكون قريب من الرحمن جل وعلا نعيم أن أنت تشوف مراتك وعيالك وتشوف حبيبك على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين أي يقابل الأب ابنه والأم ابنتها والقريب قريبه والحبيب حبيبه والخليل خليله كل ذا في الجنة يطوف عليه ملدان مخلدون نفسك خدم وحد يخدمك في بيتك وقصرك نفسك لما تولدي ويكون عندك ابن جميل تلاقي اللي يخدمك ويساعدك كل هذا موجود في الجنة يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون لا يمكن أن يصيبهم ألم إذا كان طعام الدنيا يؤلم أحيانا أو يصيب بالصداع إذا كانت مشروبات الدنيا المباحة أصلا حلال ممكن تتعب الإنسان فما بالك بالمشروبات المحرمة إن الله جل وعلا جعل شراب أهل الجنة لا ألم فيه أبدا بل لذة كاملة وسعادة دائمة بفاكهة وفاكهة مما يتخيرون الذي تشتهي وتختاره في الدنيا يأتيك الله جل وعلا به الذي تتمناه الآن ينزل لك في صحاف الذهب والفضة يا جماعة الشباب المتجوزين قريب يعرفوا أن البنت أول ما بتحمل بيقيلها حاجة اسمها الوحم تلاقي طبعا يبقى نهارك أبيض لما امراتك تتوحم في فكهة في الشتر وانت في الصيف حد قبلها منين تقول لك أنا نفسي ولا طيب يا بنت الناس فرو تطلع في الشتر احنا دلوقتي في الصيف تقول لك ما ليش دعوه وما اللي بتحبيني ازاي وعادت تكذب وكتبتلك الراسة بكشكول كامل ازاي وطبعا الانسان يجد مشقة احيانا في تلبية رغبات من يحب الله جل وعلا كما قال المفسرون يعطي اهل الجنة فاكهة الصيف والشتاء والربيع والخريف في كل الاوقات وقتما يشتهون وقتما يشتهون ولحم طير مما يشتهون كل انواع اللحوم التي تريدها تنزل اليك كيف ما تريد بالنية فقط تشتهي طعام يأتيك الطعام مباشرة وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون أي نساء جميلات وأسعات العيون زي اللؤلؤ في حد شاف لؤلؤ نقي طبعا ما فيش حد معاه عشر مليون مثلا من حاضرين عاروز شوف لؤلؤ نقي تركب طيارة تروح دبي تنزل محلات لزردي تقول لهم أنا معايا اعتماد بنكي معايا ملايين في الحساب ممكن أشوف اللؤلؤ يدخلوا غرفة مظلمة يفتحوا لك علبة أطيفة كذا زجاجية تبص على اللؤلؤ من غير ما تلمسه في ضوء خافت تقول لهم ليه بتعملوا كذا يقول لك أصل اللؤلؤ يتأثر بالضوء والحرارة والهواء والماء لذلك خلقه الله في صدفة مغلقة في قاع المحيط في الظلام الله أكبر هكذا شبه الله تلك المرأة التي غطيت وسترت من أجلك وحدة تقول طيب وحنا لنا إيه أنت ستكونين أجمل من الحور العيني في الجنة إن كنت من الصالحات تقول أمنا عائشة رضي الله عنها بينما رجل يتنعم مع حرية من حريات الجنة إذ ببرق يصطع في سماء الجنة بص البرق الدنيا لنواردي فإذا هي امرأة قد تبسمت بحكي لواحد من الشباب السيس بيقول لي دعمنا زي أنوار العربية الزنن عمنا زي الأنوار الزنون كتعمل كتنور السكة قلت له والله يا أخي تضيء سقف الجنة كاملا فيقول لها من أنت أنت مين فتقول أنا من نساء الدنيا كنت صالحة في الدنيا جعلني الله أجمل وأحلى وأبها من الحور العين في الجنة فيصعد إليها بمتكئه وسريره فيعانقها أربعين سنة لا تمله ولا يملها كنت بحكي قصة للشباب فواحد من الشباب قال لي أيوه هو ده الشغل يا شيخ محمد الله يسترك سيبك بقى من الكلام اللي فات كله خش في الغويت تقول يا أخي الكريم إذا كان هذا النعيم الذي ذكر على ألسنة الناس فهناك نعيم آخر مستتر مخفي قال الله جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون الله جل وعلا أخف كثيرا لك حتى تفاجئ يوم القيامة بأن هذا النعيم العظيم تقول يا رب كل دليل أنا لا استحقه قالت أمنا عائشة ثم يشتهي هذا الرجل من هذه المرأة أن تغني له فيجعل الله حوريات الجنة في صف ويجعل نساء الدنيا في صف فيقولنا حوريات الجنة نحن الخالدات فلا يبدنا نحن الناعمات فلا يسخطنا نحن الراضيات فلا يبأسنا طربا لمن كان لنا وكنا له فيرددن عليهن نساء الدنيا نحن العابدات وما عبدتن نحن الصائمات وما صمتن نحن المصليات وما صليتن أبناء قوم كرام طوبى لمن كان لنا وكنا ل تقول أمنا عائشة فغلبنهن فغلبنهن أي غلب حور الدنيا حور الجنة يا الله هذا النعيم كله لمن يا إخواني للصادقين عندما يأتي البكون عندما يشريق نور عندما تشد الطيور يذكر المسلم حور حول أنهار النعيم يصدح الصوت الرخيم في غناء مستديم يبعث الشوق العظيم قالت الحسناء ربي أبتغي لقيال حبي أسعد اللهم قلبي إنني أدعوك ربي ويميل الروض أمسا يسدل الغلمان سترا تغمض الحسناء طرفا ويغار الورد حقا إنها في الأرض كانت تعبد رحمن عاشت ثم للجنة طارت ولكل الحور فاقت ولكل الحور فاقت هذا لك يا مسلمة إن كنت من الصالحات في الدنيا هذه صورة فقط يسيرة من صور النعيم الذي يعطيه الله جل وعلا لأهل الجنة وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكود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 ثلة من الأولين وثلة من الآخرين انظر إلى هذا النعيم العظيم الذي يعطيه الله جل وعلا لفئة أخرى أقل من الفئة الأولى الفئة الأولى هم السابقون إلى تلك الجنة. أما الفئة الثانية فهم أصحاب النعيم في صدر مخضوض أي خض الشوك ونزع منه فأصبحت الثمر جاهزة للأكل وطلح منضود أي قشر الموز فنزع عنه ما يؤذيه فأصبح جاهزا للطعام وظل ممدود فلا تحتاج إلى أن تمتد أو راح أو تتعب أو تسعى أن تذهب إلى مكان آخر ترتاح فيه وماء مسكوب فالماء سكب على قدر حاجتهم وعلى قدر رغبتهم وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة قال المفسرون مرفوعة في مكانها ومرفوعة في مكانتها قال الله إنا أنشأناهن إن شاء يعرض ويلمح بتلك الحوريات الجميلات فجعلناهن أبكار عربا أترابا لمن؟ لأصحاب اليمين فخصص الله جل وعلا أن يكون ذلك كله فقط لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين قال المفسرون في تفسير قوله تعالى عربا أترابا أي نساء جميلات يتحببن إلى الأزواج كل يوم بالكلام الجميل طبعا يا جماعة المخطوبين أو العاقدين المتجوزين طبعا في الحلال كل يوم بتقوله أيام كتبك كتب كلام جميل يا حبيبي أنا مستنياك مشتعالك أنت أمل عمري أنا بدور عليك من 30 سنوية عند 24 سنة وكلمات غريبة بعد الجواز تقول له انت فين الأكل برد بعد ما تخلف تقول له هات بمبرز وانت قاي معاك بعد ما يعدي خمس ست سنين تلاقيها دائما غضبانة زعلانة أنا مش نسيلك الموقف الفلاني أنا مشفتش مش منك خير أبدا أنا ما عمريش ارتحت معاك وهذه طبيعة نساء الدنيا إلا الصالحات أنهن يكثرن الشكاوى ويكفرنا العشير أما نساء الآخرة فإنهن كل يوم يتحببن للأزواج بكلام جميل يختلف عن الكلام الأول فيزداد الزوج حبا لها ورغبة فيها وتزداد هي حبا له ورغبة فيه واحد من الشاب بقول له يا أخي ما عمركش مراتك قالت لك خد بيقول لي طول عمراء بتقول لي هات هات لحمة هات عيش هات لبن هات زبادي هات جاي. بقول له ما ولا مرة ألي خد قالت لي لا مرة لي خد كيس الزبالة وانت نازل فبعض الناس أحيانا لا يذكر الجميل وإن كنا نرى أن هناك من الصالحات من تحفظ حق الزوج وتوده وهذه صورة مصغرة لنساء الآخرة فإن كانت المرأة في الدنيا على نفس أخلاق الحور فإنها بلا شك ستكون يوم القيامة كذلك ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت انظروا إلى هذا النعيم يا إخواني صور يسيرة ولو أنك جلست قبل نومك تفتح سورة الواقع وتتأمل كل آية تعدي عليك يترى هل سأكون من أهل الجنة أم لا ستجد في قلبك من السعادة والسرور ما لا يخطر على بال اللهم يا حي قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك بإسمائك الحسنى وصفاتك العلاء أن تجعلنا من أهل الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى اللهم خذ بنا واصينا إليك أخذ الكرام عليك أعنا ولا تعن علينا انصرنا ولا تنصر علينا امكر لنا ولا تمكر علينا اهدنا ويسر الهدى إلينا اجعل اجعلنا لك شكارين اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين يا رب من كان معنا من شبابنا وفتياتنا في قلبي حب للمعصية أو رغبة في الحرام نسألك قبل أن يخرج من هذه القاعة أن تنزع من قلبه حب المعاصي وأن تبدل مكانها حبك وحب نبيك وحب العمل للدين والسعي إلى الجنة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائنات وحقد الحاقدين وتربص الظالمين ولي علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنهم اللهم إن بشار قد قتل الأطفال وهتك الأعراض وذبح الشيوخ وهدم المنازل وفجر المساجد ولا منتقم منه إلا أنت أرنا فيه عجائب قدرتك يا رب انتقم لإخواننا منه يا رب أرنا فيه يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف اللهم عليك به فإنه لا يعجزك اللهم أقرأ عيننا بتحذير المسجد الأقصى اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم اجعلنا ممن يسعون للجنة ويعملون لأجلها ويسابقون للقائك فيها إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بعض الأخوة يعني أحد الأخوة يقول عندي سؤال خاص بحضرتك ممكن رقم الترفون رقم الترفون موجود عند الشاب واعطيكم إياه سهل جدا 0103335 010.033.350. Én csak, én bárgatol a hölgyeknek, hogy nem válaszolok a telefonra. Van egy a hölgyek, akiknek a férjüknek على a férjüknek a férjüknek a férjüknek a férjüknek a انا بحبك. Alex, جزّ الله يعني كاتب بالعربي وبالإنجليزي, I love you, I love you too. عشان وعارف إن الثقافة بتاعتي ألماني، فجزّ الله خير. أشكو من مشكلة منذ خمس سنوات، أريد رقم الهاتف. يا أجد صعوبة في النوم مبكرا والاستيقاظ بصلاة الفجر والله يا أخواني من أعظم أسباب البركة والتوفيق والسعادة هو حضور صلاة الفجر وشهودها إذا كان من الرجال في المسجد وإذا كان من النساء في وقتها في المنزل فإن أفضل الأعمال أن يبتدأ اليوم به صلاة الفجر واسألوا الحريصين والحريصات عن أثر صلاة الفجر والله يا جماعة أثر نشاط أثر في الصحة أثر في الفهم أثر في البركة في الرزق وقد كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تقول عجبا لمن ينام عن الصبح كيف يرزق كيف يرزق الإنسان الذي ينام عن الصبح فلا شك أن التعرض لصلاة الفجر باب واسع من أبواب الخير اترك طبعا الأكس فاكتور والأرى والسهر على الفيسبوك وابتعد عن المسلسلات والتلفاز وصلي ركعتين قبل النوم وأطلب من بعض أصدقائك أن يوقظوك للصلاة ستجد من نفسك إن شاء الله همة ونشاطا أن تستيقظ بإذن الله جل العالم أريد ارتداء النقاب وكذاك الاشتراك في جمعية خيرية لكن والدي غير موافق أنا أقول أكبر مشكلة يا جماعة بتخلي الأباء والأمهات يكونوا عقبة في طريق التقدم للهداية هو إن هم مش شايفين قدوة تلاقي الأخت الفاضلة جزاه الله خير بعد النقاب تغير سلوكها أصبح فيها قسوة وبتعودش على الأكل معهم دايما مشغولة ريحة درس الفلاني ريحة اللقاء الفلاني رقعة من الجمعية الفلانية ريحة الدار فتفتقدها الأم في المنزل في أعمال المنزل وخدمات المنزل ولما التلفزيون يشتغل حرام اتقوا الله حرام مش عارف إيه عمل زي اسمه عبدالعزيز في الفيلم تم التلفزيون يعني مصيبة كبيرة عند بعض الناس أن التوجيه والإرشاد يكون بصورة الغضب وصورة النفور ولو أن هذه الفتاة استخدمت أسلوبا طيبا رقيقا يعني في واحدة من البنات مرة بعد تلك بتقول الحمد لله التزم والدي بسبب جلاكسي شكراتها جلاكسي فعاوز أعمل قصة توبة أب بسبب شكراتها جلاكسي فقلت لها إزاي قالت يعني أنا أعرف إن والدي بيحب الشكرات مين بيحب الشكرات هنا طبعا آه جماعة دولي طبعا الرجال عامل رجيم أنت عامل رجيم طيب فا لي والدي بيحب الشوكولاتة فكنت كل يوم أرجع أقبل معاه شوكولاتة له دي على شان وحبيبي حبيبي وكلمات من هذه الكلمات فطبعا هو أنا ما كانش ما كانش متعود مني الود والاهتمام فليبت أنتي أنتي في حاجة في دماغك دماغك خبر عاوزة فلوس عاوزة حاجة نفسك تشتريك حاجة فتقوله لا بابا أنا والله بس بحبك في الله إن أنت أبي وجزاك الله خير إن أنت يعني يعني تعبت في تربيتنا وكنت من حيل لآخر أسبله أسطوانة أو أسيب له شريط كسد أو أسيب له كتيب فبدأ شيئا فشيئا بالحرص على الصلاة في المسجد وكنت أنا بحرص دائما إن أنا أوقظه للصلاة إذا كان في وقت نوم وقبل ما أومل الصلاة جهزلك كوب شاي قل له بابا أنا بصحيك جهزت لك كوب الشاي يلا عشان تحاه الصلاة تقول والآن أصبح والدي لا يفارق الصف الأول في المسجد بسبب فقط هدية وحسن خلق في الدعوة فمثل هذه الأخت لو أن أرادت أن تنتقد سيسرع والدها في الموافقة فقالها طبعا يا بنتي على بركة الله هذا عمل صالح تعمل ترضي بالله عز وجل تتشبه فيه بأمهات المؤمنين فإن رفض الوالدين فنحن نقول يجب عليك أن تصري وتقول إن هذا عمل قربة ولا أحتاج فيه إلى إذنك أبي لكنني أقول لك ذلك كي تفرح وتسعد في أن تكون ممن لهم الأجر في أن ساعدوني وأعانوني إحدى الفتيات قالت رفض أبي النقاب فبدأت ألح عليه وأتكلم معه وأذكر بالله عز وجل وبدأت أن طوي شوية في غرفتي وبعيدت فترة طويلة ففي يوم لقيته دخل بعد صلاة العشاء قال لي تفضلي يا ستي أدي الهدية بتاعتك فأنا فتحت الهدية لقيت فيه إسدال ولقيت فيه نقاب فأمت وقبلت إيديه وقبلت رجليه ولترك زكا الله خير يا أبي أنت لابت مطلب قال لي والله لما لقيتك بتبكي عرفت أنك تحب الله عز وجل وأنك تريدين الطاعة فلذلك اشتريت هذه الهديه لك فأنا أقول أن الخلق الحسن هو الباب الأوسع الذي به يدخل الأبناء والبنات وعلى أبائهم وأمهاتهم بتقول الحمد لله ربنا موفقني بعمل حاجات كويسة أعمال خير بس بحس أن نيتي مش خلص لله إزاي خلي نيتي خلصة لله أن العمل اللي أعمله يكون ابتغاء مرضات الله فقط وجزاك الله خير طلب صغير كم بيت شعر زي اللي في الأول أنا أريد أن أقول ابنتي أن القربة من الله جل وعلا يحتاج إلى إخلاص والإخلاص يعني أن يتجرد القلب من أن يتعلق بحد إلا بالله عز وجل يعني لما بنجمع مثلا شونة رمضان ونجهزها عشان نوزع على الفقراء. ما يكونش هدفي أن أنا أقضي الوقت فقط أو ما يكونش هدفي أن أنا أصلا مهمومة وزعلانة ومكروبة فجاي أعد مع صحباتي أعمل شنوط رمضان أو ما يكونش هدف أن أم يتقل علي قدام صحباتي إن أنا حريصة على الخير وأن أنا أرائي بعملي أما إذا كان العمل كله مجردا من النوايا والقصد هو مرضات الله جل وعلا فهذا هو الأخلاص الحقيقي هو دا الأخلاص جماعة. أن تخفي العمل عن أعين الناس كأنك تحرس كل الحرص ألا يرى إلا الله عز وجل فإذا تجرت يا أختي بأن تخلصي عملك لله وتدعي الله عز وجل وتكثري من سؤاله أن يجعل عملك كله خالص لله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى سوف يعينك ويرزقك بإذن الله جل وعلا على خلاص يا شيخ أنا حس أن قلبي بAZE حجر الاسود طب الحجر الاسود كويس حا جميلها حجر أسود على الكعبة ولا من كثرة ذنوبي أنا تعبانة حتى الدعاء ببقى نفسي أدعي كثير بس من كثر الطلبات لا أدري ماذا أدعو الله عز وجل يا إخواني علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم في جوامع الدعاء أن تسأل الله من كل خير في الدنيا وأن تستعيد به من كل شر أن تقول يا رب دلني كيف أرضيك أطلب قل يا رب علمني إزاي أرضيك يا رب علمني إزاي أبقى قريب منك قول يا رب دلني كيف أكون أمة صادقة كيف أكون أمة صالحة فإذا رأى الله منك الإخلاص ورأى منك البكاء والانكسار والتذلل فإنه جل وعلا يعينك لكن المهم والأهم من ذلك أن نقف على الفرائض في ناس جمع نفسهم يتوبوا نفسهم يقربوا من ربنا نفسهم بس أصلا هو مبتعد عن الفرائض حظه في الصلاة ضعيف حظها في قراءة القرآن ضعيف حظه في بر الوالدين ضعيف حظها في صلة الرحم ضعيف هذا يا أخواني بلا شك بلا شك يضعف من قوة القلب وسعيه إلى الله جل وعلا ابن القيم رحمه الله له كلام جميل يقول إن الدعاء زي السهم الدعاء زي يا جماعة سهم فإذا كان السهم قويا له رأس مدبب محدد فإنه يخترق الذبيحة والصيد لكن القلب مثل القوس فالقلب هو الذي يرفع الدعاء للأعلى فلو كان القوس والوتر ضعيف لو السهم أقوى سهم سهم مش هيكمل مش هيوصل الأصل فالمهم أن يكون القلب دافعا للدعاء إلى الأعلى فيكون القلب صادقا خالصا لله جل وعلا فيدفع الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى فيصطدم الدعاء بعرش الرحمن فيجيب الله تلك الدعوات ويحقق تلك الأمنيات إذا مهم جدا أن يكون القلب نابعا منه الحرقة والرغبة يعني أن يستجيب الله ويتقبل ذلك الدعاء آه. عنه. مش. أسألك الدعاء لي بالثبات على ديني حتى القاء أسأل الله أن يثبتك يا أخي أو يثبتك يا أختي وجميع الحاضرين قلوا أمين أسأل عن حالي في حب لربي فأنا أبدا ما أكف عن سؤال الله دوما ولكني أدعوه أبدا بخوف أو رهبة وإنما بحب شديد وقرب وابتسامة على وجه هذا يصح أن لا أهاب, ألا أهاب الله وإنما محبه لا بد أن يسير الإنسان في طريق إلى الله بين الحب والخوف فلا يصح أن يعبد الإنسان ربه بالحب فقط بل يعبد الله جل وعلا بالحب والخوف فإن الله شديد الانتقام عظيم الحساب سريع الحساب سريع العقاب وهو أيضا رحيم ودود غفور فإذا وازنت بين الأمرين عشت في طمأنينة وسكينة قال ابن القيم وحال العبد السائر إلى الله كحال الطائر جناحه الخوف والرجاء ورأسه محبة الله فأنت تحب الله جل وعلا هذا رأس الأمر لكن يجب أن يكون عندك خوف من عقابه ورجاء في رحمته سبحانه وتعالى عندما أسمع مثل هذه المحاضرة وحس أني لا أريد إلا الله ولا أريد إلا الجنة وبعد ذلك أرجع كما كنت لا أستطيع أن أوفق بين دنياي وآخرتي كيف أجمع بينهما تجمع بينهما يا أخي بأن تصدق مع الله جل وعلا في الإقبال عليه وعلامة الصدق إتيان الفرائض واجتناب النواهي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحر وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فالله جل وعلا يحب عبده الذي يتقرب إليه بالفرائض والله يا جماعة لو قربنا بس أسبوع واحد من الآن إن إحنا نحرص على الفرائض في وقتها ويكون لنا ورد من القرآن ويكون لنا ورد من الصدق ويكون لنا ورد من التسبيح والاستغفار انظر ماذا سيحصل في حياتك والله تجد اليوم مشرق تجد سعادة تجد راحة تحس إن أنت فعلا ابتعدت كل البعد عن الكآبة والألم والسأمة والهم والغم وحب الله جل وعلا إنما ينشأ بالإقبال عليه فإذا أردت أن توازن بين دنياك من دراسة ومذاكرة وعمل وفسحة وخروج وزيار الأقارب وذهاب إلى الجيم وممارسة بعض الرياضة كل هذه الأعمال تستطيع أن توازن بينها دون أن تأتي على فرائض الله جل وعلا دون أن تقصر فيها وأنا حتى لو لو يعني تسألوا الشباب الموجودين كتبو لهم من شوية وإحنا عند الدكتور أيمن إن إحنا إن شاء الله بإذن الله في الترم القادم هنعمل محاضرة خاصة بالشباب والبنات عن العلاقات العاطفية اللي وبعدها نعمل مباراة كرة قدم ونطلب من الشباب المشاركة. ونريد من ذلك أن يعرف الجميع أن المسلم يجب أن يكون عنده موازنة بين لهوه وراحته ومتعته وبين طاعته لله سبحانه وتعالى فالقصد إذن أنه لا تعارض بين أن تعمل لدنياك وتجتهد وتدرس وتذاكر وبين أن تقبل على فرائض الله سبحانه وتعالى تقول أنا أعرف ولد بحبه وعرف أن كلامي معا حتى حرام وحاولت كتير أبعد عنه علشان أرضي ربنا فيه بس ما أدرتش إدعي لي يكون نصيبي ربنا يهديني فيه ويقعله زوجي حلالي إدعي ربنا يهدي إخواتي وأصحابي يعني كلام طيب وأسأل الله سبحانه وتعالى يهدي قلبك يا ابنتي وأن يجعلك من الوقافين عن الحرمات يا جماعة المشكلة مش في الحب الحب أمر جائز فلو أنا رأيت امرأة وأحببتها وكتمت هذا في قلبي هذا بيني وبين الله لكن أن يتعدى هذا إلى الكلام أن يتعدى هذا إلى المقابلات هذا المحرم والمصيبة يا إخواني أن من اعتاد الحرام حرم بركة الحلال والله الشباب بيتصلوا عليه في الفيسبوك واحد بيقول لي يا شيخ أنا يعني بقول لمراتي كل الكلام الجميل وهي بتقول لي كل الكلام الجميل يا حبيبي وعمري وحياتي بس أنا حاسس أن الكلام ده يزد استخدمته أبلي مع 500 بنت أيام الكلية فأنا محروم فقلت إن العلماء يقولون إن من تعجل شيئا قبل أواني عوقبة حرماني فأنت أطلب من الله جل وعلا أن يزيل عنك العقوبة وأن يرضيك بالحلال وأن يقنعك بما يرضيه فالتجرؤ على الحرام مصيبة جماعة وأكبر مصيبة أن ده حين يؤدي إلى مفاسد نفسية أمراض نفسية يعني يحبوا بعض أيام الخطوبة ويعودوا مخطوبين 8-9 شهور وبعد التسع شهور تكتشف أمها ان أم أرشانة تقول لا لا لا حبيبتي ما ينفعش مرداش أبداً بي وتدفنش كل الخطوبة وتبقى حالتهم حالة ويقعد طول النهار سهران وواحد من الشباب مرة شاب يعني الشاب الماعدة قال لي يا شيخ أنا خطبت واحدة وأنا بحبها خالص وأنا والله مش أدري أعيش من غيرها وبعدين اتفركشت الخطوبة وخطبت واحدة تانية وبرضو اتفركشت وتالتة ولسه فاكر قلت له يا ابني ستر قلت له رب ريلا يا ابني فبعض الناس أحياناً عنده نوع من الإغراق في المشاعر والسبب إن هو لم يضع حد وهي تلاقيها طول عمرها تتخطب وتتفشك الخطوبة لأنها لسه بتحب أول واحد والسبب أننا أزلنا الحواجز ولو أننا وضعنا الحواجز الشرعية كما هي حتى وإن كان في مشاعر وحب ننتظر أن تحين اللحظة التي أباح الله فيها الكلام فيبقى هذا مكنونا في الصدر مكبوتا حتى تأتي اللحظة خلاص لأينا أننا أعاننا الله جل وعلا واستعددنا أن نكون زوجين وقتها بوحي بما شئت من كلمات وأخرج ما في قلبك من مشاعر وعواطف لكن أن نبكر بذلك ثم لا يتم الأمر هذا له مفاسده كما قلت لكم نفسيا وشرعيا فإن الإنسان يحرم من بركة الحلال والله إخوان وفي النهاية أحيانا لا يجد الإنسان القناع الكافية لأنه لما يعتاد النظر يعني تلاقي, تلاقي صف شباب قاعدين دايما على مصطبة في الكلية لا دي لبسة أحمر دي أصفر دي طويلة دي رفياعة عدي اللي دي مقشفة اللي بعدها, اللي بعدها وتلاقي وفي النهاية وبعدين بص يا ابني يعني دايما تعرفين جماعة تقسيم الأسابيع أول أسبوع في الكلية ده أسبوع إيه؟ أسبوع التعارف ثاني أسبوع في الكلية أسبوع صحبية تلاقي كل واحد مأنقش واحدة دي بتاعتي قسمنا بتاعتي التركة يا الله جماعة خلصنا ثالث أسبوع تلاقي عيوت بقى ودموع سابني وراحشف وحدتان يوم بقى بيعرف المصائب دي سببها ماذا يا إخواني هو أننا كسرنا الحاجز اللي ربنا حطه أصلا اللي ربنا جعل المرأة وقورة جميلة ألا تتكلم وألا تخضع وألا تلين فتبقى في مكان عال في نظر الرجل ويبقى الرجل في مكان أعلى في نظر المرأة حتى يأتي الوقت الذي يباح فيهما للطرفين أن يتكلم إيه اللي يحصل كده يا جماعة يحصل حب حقيقي لذلك اللي احنا بنسمعه من فساد في الاعلام يقول لك اصلا اتجوزت جواز صلونات اصلا احنا مجتمع شرقي بنفرق بين الجواز وبين الحب فممكن يكون متجوز وبحب اربعة نهارك يسود ازاي ده يحصل هذا سببه يا اخواني الفساد الاخلاقي الذي يشيع الاعلام وينشره احنا ممكن نعمل دلوقتي استبيان سريع ماشي جماعة الشباب فين عاوز الرجالة بس يرفعوا ديهم فوق فوق عشان شوفكم بس طيب تعالوا انتوا الثلاثه قدام شويه كده عشان تخشوا في الاستبيان طيب مين من الشباب مستعد يتجوز واحدة كانت تعرف حماده ولوكه وعلي وشعبله ومشت معاه مين مستعد أنا عاوز واحد بس يقول لي انا مستعد ماشي مش يعني ايه عدت مثلا على 3 كده عليك مين مستعد يا جماعه ولا واحد اطلاقا انا بقول حتى لو تابت احنا مش بقول له انه هتعرفه هي معايا يبقى دا أورتاص يعني مباش راجل طيب طيب مين من البنات نفسها تتجوز واحد كان يعرف ياسمينو زينبو سعدو فاطمة ونيليو مين؟, مين مستعدة هيا جماعة واحدة بس عاوز واحدة تقول انا مستعدة تتجوز واحد له علاقات او كان له علاقات طيب لو نظرت الان الى الاستبيان الصريح الان إن المرأة لا تقبل أن يكون للرجل تجارب سابقة هي نفسها إنها تكون أول حب في حياته وهو لا يقبل أن يكون لها تجارب سابقة نفسه إنها تكون أول حب إنه هو يكون أول حب في حياته طيب ما الذي يدفع الاثنين إذن أن يتجرأ في فترة ما قبل الزواج إن هو نسى القعدة دي أصلا وإن هو بدأ يسكن الضمير اللي جواه ويخدعه إن إحنا نوين نتجوز زي ما الأخت الفاضلة بتقول لي ادعي لي ربنا يهديكم من نصيب هي أصلاً مش عارفة ومن نصيبها ولا هو أصلاً ما تقدمش لها ولا وهو لو كان بيحبها طرق الباب وتقدم فعليا خطوات فعلياً وأنا أعرف يا جماعة بنات وشباب من سنة أولى كلياً أول ما وجدوا مشاعر حب تقدم على طول وخطب وراح أبوها وقال لا أنا فاضل له سنين بكون نفسي وإن شاء الله ولم يتكلم معها بعد ذلك في حرام لأنه يريد الحلال يريد مرضات الله سبحانه وتعالى إذن المسألة مسألة حزم مع النفس وعدم كسر الحواجز والقواعد والحدود التي وضعها الله عز وجل بين الرجل والمرأة خاصة أننا دايما بنحس في سنة خمسة طب أو ستة طب قبل سنة الامتياز أن أماتي قالها خلاص بقى بنتي أمت شوفك وفرح بك يا بنتي يا بنت يا الله هديك يا بنتي يا ربي وتعد لها وفي الصلاة وتعيط وتبوس المصلية وفي المسبح قبل الفك وبعدين البنت لها حالة نفسية بسبب ان أمها كل شوية تدعي يا عيني كرتنا تخطبت وانت للساعدة يا ستي يا رب امتى افرح بابنك وبعض النساء يكون عندها مبالغة في ارهاق البنت فتبدأ البنت فعلا تفكر هو ايه المشكلة ان انا ابدأ انشن على واحد كده بجل حلو ولد انتيك وولد يكون ايه المشكلة بسبب الضغط الحاصل مع ضعف الايمان وعدم وجود الصحبة الصالحة تجد كثير من الحواجز والسدود تهدمت طب ايه المطلوب مني في اللحظة دي مطلوب مني أن أترك هذا الأمر جانبا إلى الله عز وجل مباشرة ما تطلعيش واحدة بامت فزلكة تقولي إشمعنا أمنا خديجة هي لما شافت الرسول حبته فبعت هذه حالة فريدة فأنت لست في مقام أمنا خديجة بالإضافة إلى أن مقامك كبنت الآن ليس كمقام الثيب ومقامك الآن في صغر السن قد يثير عليك كلام لما تقولي لفلانة أصلا نفسي فلان يتجوزني وفلانة تروح تقول لفلانة وفلانة ندور على أخت فلان اللي سكنا مش عارف فين عشان نقنع فلان هذه أحيانا قد يكون فيها ابتذال للنفس وتقليل من كرامة الفتاة والأولى والأحب إلى الله أن تظل تنتظر رزق الله لها فتدعو الله عز وجل ولا تعلق قلبها بغير الله والله يا جماعة أكسم لكم بالله أن من علق قلبه بالله كفاه الله مأونة الدنيا جميعا كل ما تتمنّاه يعطيك الله وزيادة يعطيك الله وزيادة واحد من شاب بيقول لي من شاب اللي كانوا يعني من شاب العاصين بيعدو على المقاهي بيسهر وبيقول لي تبتي الله عز وجل الشيخ وأقبلت على الله وأنا حقيقة عصياني كله كان في الشيشة والمخدرات فما كانش لي باع طويل في النساء والبنات فأنا تبتي الله عز وجل وكان الذي يؤرقني إن أنا خايف إن أنا, لأن أنا ما كانش لي ماضي فمش عارف البنات إن أنا وما ومعرفش بقى أتزوج أي وحدة فكنت أبكي بينادي يدي إلا عز وجل كل حلم عمري أن تزوج فتاة ما تكون شطخينة تكون رفياعة بس ده حلم ده كل أحلامي فبيقول لي سبحان الله العظيم يعني رزقت بفتاة تحفظ القرآن كاملا محفظة في دار وهي على خلق وعلى قدر من الجمال وعلى ما أردته بل وزيادة على ذلك كانت أحرص مني على الطاعة توقظني للصلاة تعلمني القرآن تحفظني القرآن يقول يا شيخ الله جل وعلا يكفينا همومنا إذا نحن أقبلنا عليه جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة لا الدنيا تأتي تحت قدمه لماذا لأنه مقبل على الله عز وجل أسأل الله جل على أن يأخذ بقلوبنا إليه كله أمين وأنعينا وياكم على طاعته ومرضاته أسئلة كثيرة أنا أستأذنكم في صفحة لل للكلية ولا مافي شا فيسبوك في جماعة طيب ممكن نرفع الأسئلة دي على الصفحة النهاردة وأنا أدخل أجيب عليها ونعمل نقاش اللي موافق يرفع إديه لو حد حيخش من الشباب أو يشارك معنا طيب هيتكفل تكفل بالأمر مين يتكفل فيكم بالأمر؟ ماشي هتكفل الدكتور بالأمر دوات ان شاء الله نجيب على بقية الأسئلة لأن وقت العصر أوشك جزاكم الله خيرا على انصاتكم واستماعكم أحبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.